وعلى الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما غنتم ألي يبعث الله أحدا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقُعدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ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 119. وأنا ظلمنا أن لن نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا 110. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا من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 وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابَ الصَّعْدَةِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ إِن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 ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد.